فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إن به كل من عند ربنا وما إلا الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يخلف المعاد إِنَّ الذين كفروا لن تغني عن أمواله ولا أولاده من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ آل فرعون والذين من قبلهم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 تحتها الأنهار صالحين فيها وأزواج مبهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فلا وقنا على بالنار الصابرين والصالحين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قال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 من يكفر بآيات اللَّهِ فإن الله اللَّهَ الله سريع الحساب فإن حاجتك فقل أسلمت لِلَّهِ لله ومن وَقُلْ وقل للذين الْكِتَابَ الكتاب والأمين أسلمتم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 اياما مع الامات في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يرون شاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير وتحي من البيت وتخرج البيت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن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 بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويغفر لكم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن بعضها من بعض والله سبيع وعليم إذ قالت امرأة عمران رب إِنِّي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إِنَّكَ أنت السبيع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي سميت زيتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل ربها بقبول حسد وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت ومن من عند الله ان الله يرزق من يشاء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 الله أن يغشرك مصدقا صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنها يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقف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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يا قلتي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مظيم وما كنت لديهم إذ يستصمون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 فإنما يَقُولُ يقول لكم فيكون ويعلنه الكتاب وَالْحِكْمَةَ والترات والإنجيل ورسولا إِلَى بني إسرائيل آية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكماء والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم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 بعض الذي حرم عليكم وجئتم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب تنظر ما قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاء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 ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فاذا تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا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 تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيه إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أغلا ها انتم ها لا إحاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجدون فيما ليس لكم به علم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 ربكم قل إن الفضل بيد الله يبديه من يشاء والله واسع عليه يختص برحمته من يشاء والله العظيم. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه طعاما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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يدون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودي موسى وعيسى وما والنبيون من ربهم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 فيهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين كابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله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 بل من أحدهم من الأرض ذهبا وله افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتبوها إن كنتم صادقين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَانِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حضرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم تكون وأنتم منكم أمة يدعون إلى الخير يضلوكم إلا ألا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ وَإِنَ مَا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْمِنْ ناس بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتنون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 صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جاء واتبوا ما يعنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم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 أرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقال لي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اردت هَذَا اردت ان اردت ان اردت وَلَا اردت وَلَا اردت ان الْأَعْلَوْنَ ان اردت ان وليسكم قرح فَقَدْ مس القوم قرح مثله وتلك الأيام بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 أَيْنَمَا كُنْتَ أَوْ قُلِبْتُمْ أَلَا أَعْقَابُكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا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 في سبيل الله وما بعث وما والله يحب الصامرين وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وسبت أغدامنا وانصر على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله محب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يطيع الذين كفروا يردوكم على أعقادكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنرقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله مالا ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما.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 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا وطائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 ولقد عف الله عنهم إِنَّ الله غفور حليب يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا في الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 ان الله يحب المتوكلين ايو إن انصركم الله فلا غالب لكم وان يقذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون أفمن اتبع ربوان الله كمن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 وليعلم الذين نافقوا وَقِيلَ لهم تَعَالَوْا وقاتلوا في سبيل الله أَوْ ادفعوا قالوا لو نعلم قِتَالًا نتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادركوا عن انفسكم الموت ان كنتم فارقين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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال له الناس إن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 والله فضل عظيم إنما ذلك الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحظون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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم يزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما عليه حتى يميز الخبيف من الطيب وما كان الله ليطبعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 ذلك كما قدمت أيديكم وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيل الذين قالوا إِنَّ الله عهد إلينا أَلَّا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تَأْكُلُهُ النار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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَمَّا بَلَغَهُ وَرَاءَ أَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَسْمَاعِهِمْ يَشْتَرُونَ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 لعاج فاستجاب لهم ربهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقلوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لعكفرا عنهم سيئات ولعجس جنات جنات تجري من تحتها الأنهاار ثوابا من عند الله والله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 تحتها الأنهار خالدين فيها نظم من, من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابوا ارابط واتقوا الله لعلكم تفلحون